وَإِذَا كَالُوا للناس أَوْزَنُوا وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان وكان ذلك حال أهل المدينة عِنْدَ عند النَّبِيِّ النبي صلى الله عليه وسلم أَلَا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله ليوم عظيم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 وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي وَإِذَا الموؤودة سئلت وإذا الطفلة المدفونة وهي حَيَّةٌ سَأَلَهَا الله بِأَيِّ ذنب قتلت بِأَيِّ جَرِيمَةٍ قتلك من قتلك وَإِذَا الصحف نشرت